ربهم واولئك هم المفنحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب ليم.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 وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زود كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين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 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وهن وفي صلوا في عامين أنشُكر لي ولوالديك إلي المصير وإياجاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تضيعهما وصاحبهما في الدن. يا معروفوا واتبع سبيل من ناب إلي ثم إلي مرجعكم رجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن فتكون إفقار وحبة من خردل فتكون في صخرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرضيات بها الله إن الله لطيب خبير يا بني أقم الصلاة وامرد المعروف وأنهى عن المكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور فقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر لصوات لصوت الحمير ألم ترون الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبع عليكم نعمة وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الربوء وما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 سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إِنَّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَلَوْنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ قَلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ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 ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقبر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من این في ذلك لآيات لكل صبال شكور وإذا غشيهم موج كالغلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البل فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختال كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم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 الساعة وينزل الغيث وينزل الغيث ويعلم ما في الرحم وينزل الغيث ويعلم ما في الرحم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بيئي أرضي تموت إن الله عليم خبير.